أرسنا الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول السائل ما معنى هذه العبارة الكرسي بين العرش كالمرقات إليه الكرسي بين العرش كالمرقات إليه جاء في الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما وله حكم الرفع لأنه ليس مما يقال بالرأي أنه قال رضي الله عنه الكرسي موضع القدمين الكرسي موضع القدمين وهذا يوضح معنى العبارة الأخرى فالكرسي موضع القدمين نعم أحسن الله ليكم يسأل هل يمكن القول بأن صفات الله جل وعلا تتفاضل أي الصفات الذاتية؟ صفات الله سبحانه وتعالى تتفاضل والأدلة دلت على ذلك ولهذا جاء في في الحديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وجاء في الحديث إن رحمتي سبقت غضبي ونحو هذه النصوص فيها دلالة على تفاضل الصفات نعم أحسن الله ليكم يقول السائل في, قول في قولنا في تعريف الصفات الذاتية أنها لا تنفك عن ذاته فهل يفهم من هذا أنها توجد صفات تنفك عن الذات؟ المراد بالصفات الذاتية أي المنازمة لذات الله التي لا تنفك عن الذات وليس لها تعلق بالمسيئة وليس لها تعلق بالمسيئة وأما صفات الأفعال, صفات الأفعال فهي باعتبار النوع باعتبار النوع ملازمه للذات لم يزل ولم ولا يزال تبارك وتعالى متصفا بها وباعتبار احادها فهي متجدده مثل ما مر معنا في الحديث أمس ان الله غضب اليوم غضبا لم يغضب يغضب مثله أو قبله فباعتبار الآحات متجددة وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوه وهم يلعبون نعم أحسن الله ليكم يقول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق وهل يجوز الحالف بغير الله قوله أفلح وأبيه إن صدق لأهل العلم فيها أقوال لأهل العلم فيها أقوال وتخرجات عديدة لكن الذي حققها يعني عدد من أهل العلم أن هذه اللفظة شادة أن هذه اللفظة وأبيه شادة وليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحسن الله ليكم يقول ما معنى قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله هذه الآية لاهل العلم من أهل السنة في معناها قولا فالإمام الشافعي وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المراد فأينما تولوا فثم وجه الله أي الوجهة التي وجهكم الله إليها وهي القبلة وتقريرهم هذا مبني على فهم للآية في ضوء اللغة ودلالتها فأينما تولوا فثم وجه الله أي توجيهه لكم بالقبلة التي وجهكم إليها سبحانه وتعالى ومن أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق يرون أن الوجه هنا المراد به الصفة وابن القيم رحمه الله تقرير واسع وبحث مطول في تقرير ذلك ومناقشة من يرى أن المراد بالوجه في الآية القبلة وعلى كل حال جميع هؤلاء أهل هذين القولين كلهم يثبتون الوجه صفة لله سبحانه وتعالى لكن البحث في هذه الآية تحديدا هل هي دليل على ثبوت الوجه أو لا قولان لأهل العلم نعم أحسن الله ليكم يسأل عن صحة قول أن بعض الأشياء تبقى وأن الله جل وعلا لم يكتب عليها الهلاك أهل العلم قالوا في قوله كل من عليها وكل شيء أن عموم كل في كل موضع بحسبه أن عموم كل في كل موضع بحسبه فلا يرد على ذلك ما استثني في مثل قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وينظر في تفسير الإمام بن كثير رحمه الله لهذه الآية من سورة الزمر في ذكر المستثنى في هذه الآية إلا من شاء الله نعم يسأل عن اسم النور هل هو ثابت لله جل وعلا الذي يظهر أن هذا الاسم ثابت لله عز وجل وممن أثبت شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم أخذ من أدلة تدل على ذلك نعم أحسن الله ليكم يقول كيف يفهم قوله من تهى إليه بصره من خلقه واضح على ظاهره وبصر الله سبحانه وتعالى محيط محيط بجميع المبصرات يبصر جل وعلا ببصر يرى به جميع المبصرات يرى به سبحانه وتعالى جميع المبصرات أي المخلوقات والكائنات يرى سبحانه وتعالى ذلك كله نعم أحسن الله ليكم يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم قل إذا ثبت لا يسأل بوجه الله إلا الجنة هل هذا على الإطلاق على التقييم هذا فيه إن ثبت الحديث وفي ثبوته كلام فيه تعظيم وجه الله سبحانه وتعالى وأنه لا يسأل به حاجات الدنيا والأمور اليسيرة وإنما يسأل به الأمر العظيم وهو دخول الجنة والنجاة من النار فالحديث إذا صح يحمل على هذا المعنى تعظيما لوجه الله سبحانه وتعالى من أن يسأل به الأشياء اليسيرة بل يسأل بوجه الله العظيم وهو النجاة من النار ودخول جنات النعيم ونكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد